يلا نلتم ونتوحد. يلا نلتمن ونتوحد. يلا نلتمن ونتوحد. يلا نلتمن ونتوحد, نلتم ونتوحد. ونوحد هالراي ونواجه العدوان مالهدف ما واحد, واحد والدم واحد والمصير واحد. قبل ما تطلق نار تأخذ حقك بيدك. تذكر إنه حرام. أكرر الندم مش حيفيدا. قبل ما تطلق نار تأخذ حقك بيدك. Et takar, että on haram. Bukran, nämä mush ei fiidä. Kävel, että tultiin naurtaa, huoht hänä kuiden. Et takar, että on haram. Bukran, nämä mush ei fiidä. مش رجولة مش بطولة تقتل إنسان كيف بتقبل تلقى ربك وعليك غطبات مش رجولة مش بطولة تقتل إنسان كيف بتقبل تلقى ربك وعليك غطبات يا من ما تطلق نار تاخد حقك بيدك ندم مش حيفيدك قبل ما تطلق نار تاخد حقك بيدك تذكر انو حرار بكرا ندم مش حيفيدك فلتان يا ما بك بيو والله حرام سبب الفلان الموضة يا أخويا الفلان يا ما بك بيو يكفينا الله حرام سبب الفلان الموضة في قانون بين صفنا يكفي فوضحنا تعبنا في قانون بين كيفه ومحنا لا صالح مين الفلتة اصحي يا مش دانية لا صالح مين الفلتة يا مش دانية قبل ما تطلق نار تاخد حاجة كبيرة. اتذكر حرام بكرة الندم مش قبل ما تطلق نار تاخد حاجة كبيرة. اتذكر دم مش حيفيدك مش رجولة مش بطولة تقتل إنسان كيف بتقبل تلقى وعليك غضب مش رجولة مش بطولة تقتل إنسان كيف بتقبل تلقى ربك وعليك غضبك قبل ما تقلق نار تاخد حقك بيدك اتذكر إنه Näemme, jos heillä on kysymys. He ovat kysymys. He ovat kysymys.